ممكن يكون الغلط مصدرة مو بس الشيطان ممكن تكون نفوسنا هي الأمارة بالسوء وهي اللي تحثنا الآن الشيطان جهده مو مثل جهده خارج رمضان فما بقل نفسك انتبه إذا كنت لازلت على نفس المعاصي فالمشكلة في نفسك أنت حاول تصلح نفسك وترجع إلى ربك وعسى الله يغفر لنا جميعا